بعد التخرج بثلاثة شهور أخيراً تكيت من الجامعة فكرت الآن في وش راح أسوي بعد الجامعة وقتها كان فيه هبة التجارة الأكترونية وأنا الصدق هاوي اللي سالفت ريادة الأعمال وإني أسوي بيزنس وإني أصير مدير نفسي خصوصا إن وقتها ترى ما في دعم مالي ما في مستثمر ما لك إلا جمع من هنا ومن هنا وله الله يزاهم خير يعني ما قصروا معي كثير. قلت يمكن أصير مليونير وارد فلوس لهم الناجحون لا يستسلمون الاستسلام هو الإنسان في أضعف صوره إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن الأدبيات العالمية والثقافة المحلية تزخر باقتباسات مثل هذه تمجد الأسرار والعزيمة والاستبار نادر أنك تسمع الكلمة من الناجحين من المخترعين ورياضيين وفنانين إلا وتشوف احتفاء بالأسرار والصملا. ما وقتك في الشكوى لأنك في خلال ما بتشتكي في إنسان تاني عايش هاي المكنتة. في مكنتة. عايش في ولو نكتشف المعاجم اللغوية بنشوف إن الأسرار مرادف لمعاني إيجابية كثيرة. مثل الاستبسال والشجاعة والاقدام والعزيمة والإرادة بينما تجد التخلي مرادفات ذات حمولة سلبية وأكيد هذا ما جاء من فراغ الإصرار أحد القيم النبيلة اللي تفسر نجاح الكثير من البشر فكل نجاح خلفه قصة إصرار ولكن المهم نعرف كذلك ان مو كل قصة إصرار تنتهي بنجاح فمتى يصبح الإصرار نقمة على صاحبه؟ ماذا عن الإقلاع والتخلي والمغادرة وتغيير المسار كخطوة للنجاح؟ أنا محمد الحاجي وهذا باركاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل <تصفيق> في مباراة تاريخية كانت حديث العالم حقق محمد علي واحدة من أعظم انتصارات الملاكمة لعن طريقها قدر يستغيد لقب بطل الوزن الثقيل. انتصار محمد علي في هذه المباراة كان تاريخي لأسباب كثير أهمها أنه استعاد اللقب بعد حرمان طويل استمر لأربع سنوات بعد ما منع من اللعب نتيجة رفضه للمشاركة في حرب فيتنام، فكانت كل الظروف ضده وكل الاحتمالات تقول أن هذا الملاكم اللي كان عمره 33 سنة لن يعود لتحقيق الألقاب المجدد هذا المثال يعطينا قصة ساحرة حول الإصرار والصملة ولكن القصة لا تنتهي هنا بدأت صحة علي بالتدور لكنه استمر في الملاكمة لمدة ست سنوات إضافية رغم كل التحذيرات الطبية بأن عليه الاحتزال حالته الجسدية والعصبية كانت في انحدار اتحاد الرياضة حذره من الاستمرار طبيبه الخاص استقال بسبب عناده بعد عدم تجديد رخصته لمزاولة اللعبة في أمريكا سافر علي لجزر البهاما لكي يمارس الملاكمة هناك في هذه السنوات تلقى علي هزائم تعتبر فضائحية ومشينة في حقه لدرجة أن أحد خصوم المنتصرين بكى في نهاية المباراة حزنا لحال أسطورته أحد المشاهدين علق على أداء علي يقول كنت وكأني أشاهد جثة هامدة على الحلبة بعد كم سنة؟ تم تشخيص علي رسمياً بمرض الرعاش هنا تجسدت خطيئة الأسرار وتحولت الصملة إلى وبال على صاحبها الصملة اللي تخليك عظيم هي ذاتها اللي ممكن تهوي فيك نعم الأسرار جيد ولكن ليس بمعزل عن الظروف وليس عندما تكون عنادا للحقائق على الأرض وليس عندما تكون الرسائل والإشارات واضحة لك للتخلي مثل التشخيصات الطبية اللي كانت تقول العليه بكل وضوح خلاص وقف لما عرضت الموضوع على الأهل ما لقيت الفكرة ترى ترحيب كبير يعني يذكر حتى أخوي الكبير قاعد يضحك علي ويقول أنت ما لك إلى متخرج وأنت بتسوي تاجر علينا وبوي أمي ما كانوا لهم راي في الموضوع حاولوا أنهم يعني بس أصلا أنا فكّت فيها إذا سويت المشروع مش راح أخسر يعني ما في مبلغ كبير راح يندفع أنا بسوي موقع إلكتروني وبجيب بضاعة وببيع فيه قعدت حول شهر وأنا أحاول فيهم يرحم والدينكم يمين يسار إليه قبلوا يلطوني ويبلا بسيط ما الذي يمنعنا من التخلي والإقلاع والمغادرة؟ لماذا نحن منحازون للبقاء على خياراتنا الحالية؟ كرهنا للخسار هو الجذر الأول اللي خلينا نتمسك بقراراتنا وخياراتنا رغم خطأ الاستمرار فيها الإنسان يميل لأن يتفادى الخسارة أكثر من رغبته في الكسب بمعنى لو أعرض عليك تحدي فيه خيارين خيار تكسب فيه 500 ريال والخيار الثاني ممكن تخسر 500 ريال وكلا الاختيارين عندهم نفس الاحتمالية غالبا ما راح توافق على المشاركة في هذا التحدي مع إنك ممكن تكسب خوفك من الخسارة هنا سيتغلب على رغبتك في الكسب تفادي الخسارة إحدى أهم النزعات النفسية عندنا ولها جذورها العميقة فالخسائر والأضرار تهدد حياتنا ولهذا تفاديها أوجب وأهم لنجاتنا أما المكاسب ممكن تعيش بشكل طيب بدونها جميل إذا فهمنا فكرة تفادي الخسارة نقدر الآن ننطلق للفكرة التالية وهي التكلفة الغارقة اللي حصل أني جمعت هذه الفلوس اللي جمعتها ورحت تجار الجملة شريت بضاعة وجاء استبيحها أول سنتين كانت أموري ترى يعني كنت أحط الريال فوق الريال كان في بالي وقتها مخطط كبير يعني قلت الحين خلاص الحين وقت التوسع وقت إني بسوي شيء كبير فتجمعت أنا ومجموعة من الشباب تجار صغار مثلي قلنا خلنا نجيب بضاعتنا من الصين الفكرة هنا إن نبي نجيب البضاعة بسعر أقل من تجار الجملة هنا. تخيل معي يجيك صديقك يعرب عليك تذكرة لمباراة فريقك المفضل ولكن كل أخبار الطقس والجو تشير إنها بتكون ليلة ماطرة والشوارع لغوصة بشكل مزعج الغالب إنك بتعتذر لصديقك وتقول لك أثر الله خيرك خلها وقت ثاني ولكن تخيل لو أنك بنفسك اشتريت التذكرة قبل سبول وتو الآن عرفت من الأخبار ان الليلة مطار وزحمة هل بتحضر المباراة؟ غالباً إيه؟ تتوكل على الله وتتحمل على نفسك وعلى سوء الأوضاع لأنك أردي دفعت التذكرة وحرام تروح على الفاضي الأغلبية ستأخذ نفس القرار رغم احتمالية اللغوصة ورغم معرفتك انها ليلة ما راح تكون ممتعة مثل ما كنت تتمنى فلماذا اعتذرنا عن المباراة في الموقف الأول وقبلناها في الموقف الثاني؟ في الموقف الأول لما اعتذرت من صديقك أنت كنت تفكر في المستقبل فقط شفت حوسة المطر مقارنة بمتعة المباراة وشفت ان الحوسة تغلب وبالتالي اعتذرت لكن في الموقف الثاني أنت فكرت في الماضي كذلك اللي هي تكلفة التذكرة اللي دفعتها مع أن تكلفة التذكرة ما راح تغير من المستقبل أي شيء بظل سوء الطقس أكبر من متعة المبارات. هنا أنت قررت تروح للمباراة لأنك ببساطة تريد أن تبرر تكلفة التذكرة لنفسك حتى ما تروح دراهمك هباء منثورة نحن لا نحب أن نغلق حساباتنا بخسارة تكلفة التذكرة هنا ورطتك ذهنياً غرقتك معها في قرارك واختيارك ولهذا سميت هذه الظاهرة بالتكلفة الغارقة هذه الظاهرة بتشوفها في كل مكان في حياتنا العملية والشخصية سواء عند الأشخاص ولا حتى المنظمات أحيانا مثلا تشوف شركة تتعنت في البقاء على قراراتها فقط لأنها صرفت مبالغ كبيرة في بناء مبنى معين أو في تشكيل استراتيجية معينة أو تشوف زميل لك يتمسك بسيارة المهلكة فقط لأنه دفع الكثير في صيانتها تجد البعض تعيس في دراست الجامعية لكنه يتعاجز عن تغيير مساره لأنه والله درست سنتين في التخصص حرام حتى في العلاقات مثلا تشوف البعض يتمسك بعلاقة سامة هي صحية بتاتا فقط بسبب الجهد اللي بذله في هذه العلاقة هذه كلها تكاليف غارقة تجعل التخلي قرارا صعبا للغاية وتجعلنا نستمر حينما تجب علينا المغادرة في هذه المواقف ومع كل تأجيل وتأخير في اتخاذ قرار التخلي يستمر الإنسان في صرف المزيد من الوقت والجهد والطاقة فترتفع التكلفة أكثر وأكثر فنغرق أكثر وأكثر بل بالعكس مع الوقت ورغم أن الأمور ما تسير على ما يرام تزداد الصملة ويرتفع الالتزام وتشتد العزيمة أملاً في انتشال الموقف وإنعاش الجثة وهكذا نورت في دائرة شيطانية أشبه بالرمل المتحرك اللي يسحبنا لتحت. وهنا أذكر تعليق أحد جنرالات الحرب الأمريكان لما سؤل عن الانسحاب من أفغانستان كانت إجابة صارمة بأن الانسحاب هو تلاعب بدماء الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب وأننا وفاءً لكل نقطة دم سنستمر في هذه الحرب حتى النهاية وهكذا استمرت رائحة الموت والدمار حتى تم الانسحاب فعلا ولكن بعد سنين طويلة وبعد إزهاق آلاف الأرواح أصلا قبل لا أكلمهم كنت أقرأ في النت وشفت على موقع اللي باب المشهور حق المصانع وشفت أسعارهم في الجملة كانت رهيبة مرة يعني وقتها أذكر واحد من الشباب اسمه خميس الله يذكره بالخير كان يقول لي أنت بتعرف تتواصل معهم لا تنكبنا لا تضيع فلوسنا ينصبون علينا قلت له ما عليك أعرف كيف أوصل المصانع يعني لما قارنت أسعارهم بأسعار تجار الجملة عندنا شفت فرق شاسع جدا تجار الجملة اللي عندنا لو تشتري بألف ريال ممكن تطلع ربح 150 أو 100 ريال لكن لو تشتري من الصين بلف ريال تطلع أقل شيء ربح 500 ريال وخلاص اتفقت أني راح أتواصل مع المصانع لهم إيمانات ما يحدث في التكلفة الغارقة هو أننا نتخذ قرارات مستقبلية بناء على الماضي وكل اللي بذلناه من جهد ووقت ومال بينما من الأجدى لنا في اتخاذ أي قرار هو التركيز على المستقبل هل هناك احتمالية جيدة أن أحقق مرادي في المستقبل لو توقفت عن هذه الرحلة وتوجهت للرحلة التالية؟ هذا هو السؤال الجوهري والشاهد على فكرة التكلفة الغارقة ما يعرف في العلوم النفسية بتأثير إيكيا اللي نص على التالي أن قيمة الأشياء والقرارات تزداد لدينا كل ما صنعناها بأنفسنا خلينا ناخذ مثال الآن لو بتبيع علي كرسيين متطابقين تماماً لكن أحد الكراسي اشتريته من إيكيا واتبعت التعليمات وركبته بنفسك هذا الكرسي ستعرضه للبيع بسعر أعلى مقارنة بالكرسي الثاني المشابه له تماما ولكنك أخدته جاهز أو أخدته من بيت الوالد تصرفك هذا مبرر لأنك بتضيف قيمة التعب والجهد اللي بذلته كل هذه التأثيرات تجعل التخلي صعبا للغاية لأننا تعبنا في اختياراتنا وصنعناها بنفسنا، في حميمية خاصة مع قراراتنا بل ونشعر أن هذه القرارات هي جزء من هويتنا فلذلك نتمسك بها كثيراً ولا نجر على المساس بها لأن التخلي عنها يعتبر تخلياً عن ذاتنا وهويتنا المهم توصلنا تجار علي بابا واشترينا البضاعة من عندهم بعد ما وصلتنا في شي ما حسبنا حسابه ونكبنا فيه الصدق نكبة قريمة إن ما حسبنا تكلفة الجمارك وقتها وطلعت التكلفة أكثر من إنه لو اشترينا من تجار الجملة هنا ما عاد فيها حل إلا نكتبي يعني تبيع اللي عندك وتعوض خسارتك أو تحاول مو بتعوض خسارتك يعني تحاول تغضي بس خسارتك من هذا كل وقت والوضع صاير صعب يعني الله ها تمشي أمورك تدفع مصاريفك تسدد الديون اللي عليك صار وضع مؤلم جدا يعني انقلب ذاك الحلم المليونير إلا واحد يطفر مر إحدى القواعد الأساسية في علم النفس أننا نحمل تقدير أكبر للأشياء اللي نملكها مقارنة بنفس الأشياء اللي عند الآخرين نرجع للبيع والشراء الآن لو بتبيع سيارتك، غالباً بتعرضها في السوق بسعر أعلى من السيارات المماثلة لها، حتى لو مو طماع بطبعك. هذا التقدير المرتفع لممتلكاتنا لا يقتصر فقط على السلع، إنما ينطبق على الأفكار والأمور الشخصية كذلك. فقراراتي وأفكاري ثمينة لا أستطيع التخلي عنها بسهولة، والموضوع يتطلب أسباب قوية جداً أو عوائد ضخمة لكي أتخلى عن قراراتي. ولذلك من السهل عليك لما يفض لك صديق عن الوضع السيء في وظيفته أو في زواجه سهل عليك تنصح بالاستقالة أو الانفصال لكنك لما تكون أنت في نفس الموقف لا تجر على مثل هذه القرارات لأن قرار وظيفتك وزواجك يحمل قيمة أعلى عندك مقارنة بوظيفة صديقك وذلك لأن هذه القرارات تخصك أنت وملكك أنت فتحمل قيمة أعلى مجدداً كل هذا يصير بسبب خوفنا الدائم من الخسائر لا نريد أن نخسر ممتركاتنا لا نريد أن نقلع عن عاداتنا لا نريد أن نتراجع عن قراراتنا فهذه في حسبة الدماغ تعتبر خسائر التخلي صعب فمن تفادي الخسارة إلى التكلفة الغارقة إلى تقديرنا العالي لممتلكاتنا الإنسان مجبول على تفضيل الوضع الراهن ويخاف التغيير وذلك لسببين رئيسيين أولاً نخاف من المستقبل المجهول وكذلك لأن عملية التغيير تتطلب جهود ومساعي إضافية علينا فلذلك نتلك ونؤخر ونؤجل لأن الإنسان بطبع كسول حتى أن هناك مسار كامل في العلوم الإدارية يعرف بإدارة التغيير وذلك للتغلب على الممانعة والمقاومة الكبيرة عن الناتجاه أي تغيير صرت لما اشتكي لأخوياي ولا أقول لهم سوق تعبان أول نصيحة دائما يقولونها لي يا ابن حلال رح تقول لك وظيفة حسن لك اللي ضحك أني كنت أقول لهم ذا الحوار يعني كان بس كان بالعكس كنت أقول لهم لما يجيون ونشكوا من وظيفهم ولا مدراهم تضحك عليهم وقول يا رجال ترك الو راح افتح لك بيزنس والآخرة لكن الحين يوم صارت سالفة الصين قاعدوا خلاص بسكوا عليك قاعدوا تقون عليك اللي يقهر زيادا حتى الوالدة كانت تحس بي كانت تجيني بعض الأحيان مش فيك هل شغلك ماشي صح بنحلال خلني يكلم لك خالك يشوف لك وظيفة كانوا حاسين اني وضعي دمار رايح فيها لكن ما كان في خيار اني أتركه أو خلاص أنا في وسط المعمع ولازم أسوي شيء تبديل الأفكار تغيير عملية مكلفة إدراكيا ومعنويا وهذا قد يفسر قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بمعنى يكفينا خلينا نعيش في منطقة الراحة ذهنيا قراراتنا غالبا منحازة للوضع الراهن فتشوفنا لما نقيم قرار البقاء أو قرار التخلي نبالغ في تقييم الأمور السلبية اللي ممكن تصير في قرارنا الجديد بشكل أكبر بكثير مقارنة بالأمور السلبية الموجودة في وضعنا الحالي أي أننا نأمن الحاضر ونخشى المستقبل بشكل غير متساوي يعني لو أنت تعيصي وظيفتك الحالية وأعرض عليك وظيفة جديدة غالباً بتركز أكثر على سلبيات الوظيفة الجديدة بينما بتكون متصالح مع تعاسة الوظيفة الحالية وكأنك تستعد للمستقبل وتفحص بالمجهر وتغض الطرف عما يحدث في حياتك حالياً أضف إلى ذلك أن الانتقال للوظيفة الجديدة يجي معه مستقبل غامض وهو سبب ثاني يخليك تصمل على وظيفتك الحالية تقول على الأقل أعرف مجنوني فبمسك فيه لا يجيني اللي أجل منه الغموض مربك للإنسان لدينا توتر كبير في التعامل مع الغموض لذلك يقال الإنسان وعدو ما يجهل فكيف أتخلى وأنتقل لمسار آخر في حياتي وأنا ما أعرف خباياه هذه حجة واقعية ومعضلة حقيقية هنا نستعين بالتوكل على الله هذا أكيد ومن ثم الأخذ بالأسباب قدر الإمكان ومن هذه الأسباب فكرة القيمة المستقبلية المتوقعة وقوفنا وراء قراراتنا والانحياز لها قد يكون له عواقب وخيمة ومن هنا تجي الحاجة لعادة النظر في مفهوم الصملة وبدء التفكير في التخلي وهذا صعب فنحن لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل هذا دوما في علم الغيب لكن أكرم الله الإنسان بقوة إدراكية جيدة تستطيع أن تقرأ الماضي وتقيم الحاضر وتتنبأ قليلا بالمستقبل لاتخاذ قرار البقاء والتخلي ينبغي علينا أن نستثمر هذه المقدرة ونسافر عبر الزمن إما للماضي أو للمستقبل وهذه قوة اختص بها الإنسان عن باقي الكائنات وببراعة مذهلة نحتاج أن نفكر بذهنية القيمة المستقبلية المتوقعة وبناخذ مثال الوظيفة لتسهيل الفكرة تخيل أنت الآن على رأس العمل في شركة ونفترض اسمها تسعة ولكنك غير سعيد وجودة حياتك في انخفاض مستمر نحو القاع كيف تقرر هل تستمر في وظيفتك أو تنتقل لشركة أخرى نفترض اسمها الأحساء للصحافة؟ أو أنك تفكر في خيارات أخرى مثل التجارة والعمل الحر أو العمل الجزئي؟ الافتراض هنا أن الأمور المادية متساوية ولكن موضوع ساعاتك هو المؤرق وهو اللي في المحكة الآن مرة كنت في مؤتمر للتجارة الأكترونية وقابلت واحد من أخيائي أيام الجامعة قاعدة نسولف عن تجربتي حكيت عن المتجر مصاعب والجمارك حتى قاعدة نسولف عن أيام الجامعة يعني كانت جلسة صحك وستعدة ذكريات فيما يقولون بعد أسبوعين هذا الصديق دق علي وفاجعني صراحة قال ودي أنك تقدم على الشركة هو شغال فيها وهم ناويين أنهم يدخلون موضوع التجارة الأكترونية صدق إن موضوع ما كان في بالي يعني ما أفكر بعالموظائف مثل ما قلت يعني مرة ما في ما في خيار إني أتوظف لكن نقعد يصر وقال تعال ابن حلا سووا مقابلة عشان لا تفشل قدام مديرة حتى يعني إننا كلام مديرة عني فقلت يلا خلنا نروح نشوف مش عندهم يعني نستطيع أن نستخدم السؤال التالي كتمرين ذهني يساعدنا في اتخاذ القرار بعد سنة من الآن. كم احتمالية اني سأبقى تعيس في شركة تسعة؟ حط نسبة معينة وغالباً بتكون مية بالمية لأنك تعرف المعطيات وتعرف الوضع التعيس وتعيشك اليوم الآن اسأل نفسك مجدداً حول الخيارات الأخرى لو انتقلت لشركة الأحزاء للصحافة كم نسبة إني بكون تعيس؟ ممكن تقول ما أدري لكن غالباً ما راح تكون مية بالمية ما راح تكون متأكل أنك بتكون تعيس لأن في جوانب ما تعرفها عن الشركة الجديدة هنا القيمة المتوقعة للعمل الجديد فيها احتمالية أفضل للرضا والطمأنينة فيصبح من المنطقي أن تنهي رحلتك الحالية وتبدأ أخرى وقد تتساءل الآن كيف لي أن أحدد نسبة احتمالاتي في ثلاث طرق أولاً عبر السفر للمستقبل وذلك عبر الاستفادة من خبرات الآخرين اللي سبقوك في هذه القرارات يعني مثلاً تسأل موظفين يعملون في الأحسان الصحافة عن أهم الأمور اللي تعنيك وتأثر على سعاتك مثل ثقافة المكان وضغط العمل وعلاقة الزملاء ببعض ثانياً عبر تقييم واقعك وحاضرك الآن هل هناك مؤشرات منطقية تقول أن الأمور ستتحسن في شركة تسعة؟ هل تستطيع أن تقوم ببعض التحسينات حالياً اللي ممكن تخلي تجربتك معاهم أفضل؟ هذه الأسئلة تتطلب مصارحة حقيقية مع نفسك وكذلك مكاشفة مع من تثق بهم ممن يستطيعون تقييم الأمور بعيداً عن عاطفتك ورغباتك أما ثالث طريقة لتحديد نسبة الاحتمالات مستقبلاً هي عبر السفر للماضي، وذلك عبر الاستفادة من تجاربك الشخصية والاستبصار في حياتك وقراراتك السابقة أنت أعرف الناس بنفسك، هل مريت بتجارب وسيناريوهات مماثلة؟ مثلاً، هل انتقلت سابقاً من مكان الآخر وشفت نفسك صعب التكيف؟ فبالتالي انتقالك من مكانك الحالي قد لا يجلب لك أي سعادة إضافية بل قد يضاعف تعاستك طبعاً هذه الأسئلة صعبة والانتقال بأذهاننا من الماضي وعبر الحاضر إلى المستقبل ليست عملية سهلة البتة فنحن نعيش في عالم محقد وسط خيارات غامضة لكن لدينا أدوات الحكمة التي نستطيع استثمارها بعد التوكل على الله سبحانه رحت سويت المقابلة في أشياء كثير ما كانوا عارفين عن عارفينها الالكترونية قعدت اشرح لهم ياه وتوكلت على الله طلعت مر يومين الله صديقي نفسه دق علي ثانية وقال إن الشركة ودها تعرض عليك كوظيفة رجعت قلت نفس الإجابة يا ابن الحلاء والله ترى أنا ما لي في الوظائف يعني ما أعتقد أني أختار أني أروح وظيفة باستمر في اللي أنا فيه بس يوم قال الراتب صدق أن الراتب كان مرة كويس إحنا نعرف ان الإنسان وكما أن لديه إدراك وذهن رائع ووقاد لكن لديه كذلك عاطفة ومشاعر جياشة تخلي رؤيته ضبابية في الكثير من الأحيان خاصة في المواقف الحساسة نتخذ قرارات بشكل مشوش وتحت سطوة المشاعر اتذكر بعض قراراتك ونت زعلان ومعصب من هنا تأتي فكرة معايير المغادرة بكل بساطة معايير المغادرة هي نقاط تحددها أنت وبشكل مسبق قبل الدخول في أي مشروع على أن إذا حصلت هذه المعايير ستغادر وتتخلى وتنتقل مثال قبل الدخول في أي بزنس تضع معايير مغادرة محددة بالوقت تقول لو مرت سنتين وما زلت أقترض من البنك لتحريك المشروع معناه هذا الوقت المناسب للتخلي والبيع لنأخذ موضوع الدراسة كذلك من الممكن أن تكون معايير المغادرة كالتالي في نهاية السنة الثانية لو معدلي أقل من 2.5% معناه يجب أن أبحث عن تخصص بديل قوة هذه الفكرة أنها تسمح لنا نحدد المعايير قبل بذل الجهد وقبل استثمار الوقت والمال فبالتالي يكون تفكيرنا أكثر منطقية ونحمي أنفسنا من التكلفة الغارغة وغيرها من الانحيازات اللي ذكرناها قبل قليل تعدت أقلبها في راسي هل أترك المشروع طيب السنين اللي تعبت فيها وأهلي اللي أنا جاي ما أخذ منهم سلفة ومزعجهم إني بسوي مشروع بسوي تاجر بس الصدق إن الوضع كان سيء مرة يعني ما هو راضي يتعدل نهائيا طعت الصين بحتني كانت تحاول ألملم فلوس منه منه بس ماش يعني حتى خميس خويي ما عاد صار يكلمني يعني قارنت حالي بالفكرة لاني صرت أمازون ولا هم يحزنون وصل عمري 31 سنة ودي أتزوج الرجل كبرنا خلاص استخرت، شاورت كذا واحد من اللي حولي مقربين وقلت تدري خلاص، أبقبل وظيفة اسأل نفسك في بداية كل مرحلة وقرار كبير في حياتك ما هي العلامات والمعايير التي لو حصلت في المستقبل سأنهي بها هذه المرحلة؟ أو على الأقل أبدأ بالتفكير في المغادرة؟ هنا نقدر نفكر بطريقة تحليل الجسد قبل الوفاة هذه منهجية تحليل تستخدمها الكثير من الشركات للتنبؤ بالفشل ومعالجته قبل كل مشروع يتم حصر الأسباب التي من شأنها قتل أو إفشال المشروع يعني لو حصل كذا رح ننهي المشروع هذه الفكرة تستخدم كثيرا في المجالات الحساسة مثل مجال العمليات الجراحية والعسكرية والطيران خلونا ناخذ الطيران مثال معيار المغادرة هنا كالتالي إذا مخزون الوقود انخفض بنسبة 80% وبقيت مسافة معينة للوصول على كابتن الطائرة أن يوقف الرحلة مباشرة ويهبط في أقرب مطار تخيل لو لم تكن هناك معايير مسبقة عند الكابتن هل سيكون قادر على اتخاذ ذات القرار الحكيم في تلك اللحظة الحرجة وسط الجو؟ ممكن تقول هل علينا أن نكون بدقة الطيارين والجراحين؟ لا بالطبع حياتنا معقدة والغموض يرفف تفاصيل أيامنا لكن وجود هذه المعايير أفضل بكثير من العيش بلا خطوط حمراء وخضراء تبين لنا المسار هذه المنهجية تساعدنا أولاً في الوقاية من أسباب الفشل وتعطينا أساس واضح لاتخاذ قرار الانتقار والتخلي والأجمل في هذه الفكرة أنها تسمح لنا بالتفكير بشكل استباقي وإحنا مروقين ليس في وسط الأزمة الإنسان سيء جدا في اتخاذ القرار وقت الأزمات لذلك معايير المغادرة تعطيك رفاهية اتخاذ القرار السليم في أصعب الظروف تدري أول شهرين ما كنت طايق وظيفتي مرة كنت مفتقد المكتب اللي أنا فيه كنت مفتقد موضوع أني أداوم يا رجل حتى عامل بوفية اللي, اللي جاب المكتب يعني كان دائما آكل من عنده كبد بالجبن ما حصلتها في بوفيات كلها اللي حول الشركة الجديدة بس يمكن كنت لوم نفسي عشان تركت شغلي وودي أني ما تركت كان قرار صعب بالنسبة لي مع الوقت بدأ يتحسن وضعي في الشركة الجديدة يعني سعت في تأسيس قسم جديد صح أنه كان الموضوع مكرف لكن في النهاية بعد سنتين جتني ترقية صرت مدير القسم الصملة العنيدة بغير وجه حق لها جانب خفي يعيش في الظل وفي الهامش هي كلفة الفرصة البديلة احنا لما نقرر ان نبقى في الخيار ألف يعني ان احنا ما قاعدين نسوي خيار باء وجيم ودال مثلا وبكل بساطة لما تقضي ساعتين على الجوال هذا يعني انها ساعتين مفقودة من النوم أو من المذاكرة أو من العمل لما تشتري جواله بستلاف ريال يعني أن هذا المبلغ سيخصم من فرص أخرى بإمكانك حيازتها كذلك تذاكر طيران للسفرة لطيفة مثلا وهكذا كل شيء نسوي له كلفتين كلفة مباشرة وهو سعر الجوال مثلا وكذلك كلفة خفية وهي الخيارات الأخرى اللي تركناها لأجل هذه السلعة موارد الإنسان محدودة ثروتنا محدودة وقتنا محدود، طاقتنا محدودة إذا أعطيت هنا يعني أخذت من هناك فعندما نرفض التخلي عن إحدى القرارات في حياتنا هذا يعني أننا نفوت على أنفسنا فرص بديلة كان بالإمكان أن نقوم فيها فأحياناً أصرارك الخاطئ على الاستمرار في مطاردة حلم بعيد المنال ومستحيل الوصول يعني أنك حرمت نفسك من بناء خطط أكثر معقولية وقابلية للتحقيق تب الصدق لو استمريت كان يمكن يكون وضعي أصعب من أول ولا تصدق يمكن كان جاني مستثمر وطلعت من هالرواد الأعمال لكن يلا بركة كل شيء فكر دائما في تكلفة الفرصة البديلة كم أنت جالس تدفع الآن لأجل التمسك وما هي الفرص البديلة التي بإمكانك خوض غمارها وانت متمسك في الصملة الخطأ؟ الجميل في الإصرار أنه سمة للفرد أي أنه جزء من شخصيتك أنت بغض النظر عن نتائج الأمور صملتك اللي تخليت عنها الحين تقدر تستخدمها مجددا. لكن في المسارات الأخرى الأكثر فاعلية والأقرب للنجاح اللي يسعدك تستطيع أن تحمل معك الدروس والتجارب إلى دروب أخرى في بدايات الوظيفة كان الوضع شوي سيء يعني يعني أنا كنت مدير نفسي الصدق ما حد كان يجي يقول لي متى داوم متى تيجي متى تروح أبخصم عليك وهالسوالف لكن يوم دخلت الوظيفة صرت خلاص لازم الساعة 8 صبح داوم حتى خيالي اللي كنت أطقق عليهم وقول طرنتهم الوظيفة الوظيفة عبودية تعال ادخل واستثمر ولا بس هذه بداية أول سنتين لي يوم كانت الأمور ماشية الحين صرت أنا مثلهم يعني بس مع الأيام فادتني كثير تجربتي اللي قبل يعني عندي علاقات كويسة في التجارة الإلكترونية عندي خبرة بديت والله أسلك معهم يعني ترقيت كبرت دائرة العلاقات حكتي صرت أعرف ناس أكثر صارت الشركة تقدر وجودي يعني في والله راتب آخر شهر ينزل لك وأنت مرتاح فبدأت أشوف الأشياء الكويتية فيها وأعزز في نفسي يعني أن أستمر فيها تجربتي اللي قبل يعني هي في التجارة الإلكترونية هي جهزتني فعليا إني حس الوضع ضيف أفضل مثل ما قلت لك وأنا شاكر الصدق إني استمريت في نفس الوقت إني اخترت اللحظة المناسبة إني أنتج من من رياد الأعمال أو متاجر إلكترونية إني أروح وظيفة هنا شفت إني هنا الفترة اللي قضيتها قبل في في تجار ما هي خسارة إني استفدت فيها بشكل كبير في وظيفتي وسلكت أمور يعني الإصرار فضيلة في أغلب حالاته لكن ليس عندما يكون في المسار الخاطئ المسار الذي حاولنا ان عاشه بلا فائدة المسار الذي يغلب الظن على انعدام الأمل فيه بعد كل المحاولات الإصرار والصملة ليست مقدسة بذاتها هي طاقة بشرية ونحن من يدير مخزونها وتوجيهها في المسار الأجدأ والأكفأ لنا الآمال والأهداف والأحلام ينبغي أن تقترب لهذا العالم المعقد وتنتمي له تنتمي له بالمرونة والتكيف والتأقلم نريد أن نحيا نحن، لا أن نعيش لأجل الأمان والآمال، حتى لن نكون مثالا لبيت الشاعر. ولي أمل قطعت به الليالي، أراني قد فنيت به ودام تذكر، لا تخشى أن تبدأ من جديد. هذه المرة أنت لن تبدأ خاويا من نقطة الصفر، بل تنطلق متكئا على خبراتك الماضية.